ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم من الله الذين صدقوا فلا يعلم من الله الذين صدقوا ولا يعلم من الكاذبين أم حسب الذين يعملون الزجيات أن ساء ما من وكان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآه وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا صالحا لن كفرا عنهم سيئا لن كفرا عنهم سيئا ولن أحسن الذي كانوا يعملون وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن كَانَ ذَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُهُ فَلَا تُطْعَمَ إلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا قُلْتُمْ تَعْمَلُونَ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 ولا يعلم من الله الذين آمنوا ولا يعلم المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء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 فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَا وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكاء إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا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 ويرحم من يشاء وإليه تخله وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَأْسُونَ مِن رَّحْمَتِهِ أُولَئِكَ يَأْسُونَ مِن رَّحْمَتِهِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا قال قتلوه أو حرقوه فانجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إن اتخذتم من دون الله أو ثنم واتت بينكم في الحياة الدنيا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِن نَّاصِرِينَ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي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 قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية إننا أهلا كانوا ظالمين قال إن فيها نوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لنلجينا وأهله إلا امرأة كانت من الغابرين ولما سُنُنَ لُوطًا نُسِيَ أَبَهُمْ وَضَاقَ بِهِمْ ضَرْعُهُ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا نُنْجُوكَ إِنَّا نُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسكون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقون وإلى مدين أضاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعتوا في الأرض مفسدين فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادوا وثمود وقد تبين لكم مما زادلهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل وقالوا مستبصرين وقارون وفرعون وهابان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين.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 أهل الكتاب إلا بالذي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وكونوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن لهم وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناه الكتاب يؤمنون به ومنها هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون.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 إن في ذلك رحمة وذكر لقوم يؤمنون قل كفّ بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله لا ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعون يستعجلونك بالعذاب وإن نجهن من محيض بالكافرين يوم يخشى العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوكم ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا أرضي واسعة فأيها يفعبون كل نفس ذائقة الموت ثم إلىينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوء أنهم من الجنة مرفأ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزق الضاب يرزقها وإياكم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 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يوفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا بالأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ولئن سألتهم من نزل من السماء ما أنفأحياه بالأرض فأحياه بالأرض من بعد موتها لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون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 ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أ ولم يروا أننا جعلنا عرما آملا ويتخفف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكون وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ إفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِ لَمَّا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَذْلَى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَالَنَهْضِنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ